الى انام اليديه وقدميه فيحاول جاهدا في هذه اللحظات في لحظات السكرات والكربات ان يحرك شفتيه بكلمة التوحيد فيشعر ان الشفه كالجبل لا يريد ان يتزحزح الا لمن يسر الله عليه النطق بلا اله الا الله فاذا افاق في لحظة صحوة بين السكرات والكربات ووعى من حوله نظر إلى الأطباء يقفون حول رأسه ونظر إلى زوجته ونظر إلى أولاده ونظر إلى خلانه واخوانه وأصحابه فنظر إليهم نظرة استعطاف نظرة رجاء نظرة أمل ينادي عليهم بلسان الحال بل وأحيانا بلسان المقال يا إخواني يا أهلي يا أولادي يا أحبابي لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي انا الذي بنيت لكم القصور وانا الذي عمرت لكم الدور وانا الذي نميت التجارة فمن منكم يزيد في عمري شهرا او شهرين او عاما او عامين بل او ساعة او ساعتين وهنا يعلو صوت الحق فلولا اذا الفلكون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا مجينين ترجعونها ترجعونها إن كنتم صادقين فأما قربين فروح وريحان وجنة العيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما من المكذبين إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة. سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الجبابره سبحانك يا من انهيت بالموت امال الحكام والقياصرة سبحانك يا من نقلت الكل بالموت من القصور الى القبور سبحانك يا من نقلت الكل بالموت من القصور الى القبور ومن ضياء المهود الى ظلمة اللحود ومن مناعبة الجوار والنساء والغلمات الى مقاسات الهوام والزيداد من التنعم في الوان الطعام والشراب الى التمرغ في الوان الوحل والتراب. فسبح باسم ربك العظيم. كلا اذا بلغت التراق وقيل من راب قيل من راق كلا اذا بلوت التراق يا قيل من راق وظن انه الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق ويفتح سجلك يا غافل ويفتح سجلك يا لاهي ويفتح سجلك يا عاصي ويفتح سجلك ايها الظالم واذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ايا عبد كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية انسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيه فيه النواصية لو ان المرء لم يلبث ثيابا من التقى لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسية ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي